والآن مع الحصة الواحدة والستين بسم الله الرحمن الرحيم أقسم فعل المكلف قدم أن فعل المكلف اعتره الأحكام الخمسة فيما يتعلق بكونه وسيلة ومقصدان وأن فعل المكلف يثبت الملك يكتسبه به الملك كما انه ينتقل به ومنه أيضا أن الفعل يقع به إسقاط الحق عندي كلمة نسيت ما جاتهاش واش ازاق المسجد ولا هذا الفاعل الاسقاط شو المعنى إذا كنا أذقونا شيء جديد ولا واضح ثم ننتقل إلى تمرات أخرى من تمرات تقسيم الفعل. وهو إقبال لمن له وجب بالفعل أو بنية كمثل ذلك. من المعلوم أن الشخص هو الذي يتولى أخذ حقه هذا هو الأصل في الشريعة الإسلامية أن الشخص هو الذي يأخذ ما هو حق له إلا أنه تجوز في هذا الأمر النيابة تجوز في هذا الأمر النيابة فإنه يحق للمكلف إقباض الحقيق من هو له أي تمكينه منه وذلك إما أن يكون بالفعل كالمناولة في العروض والنقود بالوزن والكيل في الموزونات والمكينات والتمكين في العقال والأشزار وإما أن يكون بالنية إذن لو أنك نبتع عن شخص فإنه يحقه لك أن تنوب عنه في الإقباض ويكون هذا بالطريقة العادية التي تستعمل في هذا الباب هو أن تتناول الشيء ممن تخذه منه لكن بشرط أن يكون الأطرف أن أن تلاتة أنت أيها النائب والمنوب عنه والذي يأخذ منه ذلك الشيء الذي يستحقه ذلك المنوب عنه هذا يصح وفعله صحيح ويبنى عليه القبض الفقهي الشرعي ويصح ذلك ويسمى قبضا والقبض في كل شيء بحسبه قبض في كل مسألة فقهية بحسبها فأحيانا يكون القبض لا بد فيه أن يكون محققا لا بد أن يكون حقيقة وأحيانا يكون القبض فقط بالرؤية كما في بعض المعاملات على أي حال فالإقباض يحق للشخص أن ينبع فيه عن غيره ويكون إقباضا شرعيا ويكون بالفعل أي بالتصرف كالمناولة المناولة هو أن تعطيه الشيء وياخذه منك تقول ناولته هذا الشيء بمعنى أعطيته له وكلمة المناولة هنا الأصل فيها الاشتراك لأن في العروض في معاملة العروض الأصل فيها الأصل أنك تعطي ثمنها وتأخذها هذا هو الأصل والنقود تدفعها وتأخذ مستراها هذا هو الأصل لذلك تستعمل المناولة هنا في هذا الباب إلا أنها قد تستعمل دون ذلك دون عوض كأن تأخذ صدقة أو هبة أو قرضا أو ما شبه ذلك دون عوض، فهذه في حقيقة مناولة ولكنها استعملت على غير وجه الاشتراك لأن المفاعلة أحيانا تستعمل بالمشاركة وأحيانا تستعمل بدون الدلالة على الاشتراك كما هو الأصل فيها المناولة إذن الإقباض يكون بالمناولة في العروض والعروض معروف معروفة هذه الفضاء أنه كل ما ليس نقودا كل ما ليس نقودا فإنه يسمى عرضا لأن التقسيم لما فيه الزكاة إنما يكون على هذا العروض والنقود والحبوب داخلة في العروض أيضا إنما فرق بينها في باب الزكة لاختلافها في ما يخرج منها أما هي في التعريف فإنها تسمى عرضا إلا أنهم خصوها بكلمة الحبوب وخصوها بأسم أخرى نظرا لأنها يخرج منها جزء لا يخرج من العروض المقومة فخصت بالذكر. إذا يكون ذلك بالفعل، هذه هي الإقبال. الوجه الثاني الوزن ويقال كيل الوزن في الموزونات والكيل في المكيلات هذا يسمى إقبالاً فإذا وزن لك الشيء فهذا يعتبر أنك أنك قبضته. وإذا وك وإذا كيل لك المكيلات فهذا يعتبر في الفقه قبضا له لأن القبض كما ذكرنا يكون في كل شيء بحسبه في العروض والنقود المناولة وفي الوزن في الموزونات أن يوزن لك هذا الشيء الذي الذي انتقل إليك منك وفي الكيل يوكال هذا هو الإقباض أما في العقار والأسزار فهو التمكين من التصرف إذا تمكنت من التصرف فهذا يعتبر قبضا وليس معنى القبض هنا أنه, يش... أنه... أنه لفظ واحد يشمل جميع أنواع المقبوضات وأن القفض في العروض كالقفض في الماكيلات والموزونات لا القفض في كل شيء يحدد باعتبار حاله كما تقدم أن في الموزونات الوزن في وفي الماكيلات الكيل وفي الأسزار والعقار التمكين من التصرف فإذا مكنك الشخص من التصرف في عقاره بالانتفاع تصرفت فيه على وجه الذي به الانتفاع وكذلك الأشجار فهذا يعتبر قبضا والقبض على كل حال يسترط عند المالكية في كل معاملة ليس فيها عوض كل معاملة ليس فيها عوض فإنه لا يعتبر الشخص قد هذا الشيء وعطيه إلا إذا قبضه كمثل مثل الهبة والصدقة والوصية فهذه عند فقعاء المالكية لا تعتبر معقودة أو زرع لها العقد إلا إذا قبضتها فلو أن إنسان وهب لك شيئا ولكنك لم تقبض حتى مات. وجه القبض متعدد لكن القبض لا يسري عليه بوجه ما فإن هذه الهبة الغاء. وكذلك شأن الصدقة أيضا يسري فيها نفس الأمر لا بد أن تقبضها ولا بد أن تحوزها فإن بقيت تحت يده ولم تتصرف فيها فإنها تسقط بموته وترجع للولتة المالكية يسترطون في العقود التي لا عواض فيها القبض لتصح وجعلوا ذلك أساسا فيها وخالفهم غيرهم من الفقهاء وذهبوا إلى أن النطق بالصدقة والهبة من غير قبض يكفي والظاهر والله أعلم أن هذا الشيء اشترته المالكية لأن به تمام القصد إلى العطاء. لأن الذي تصدق أو وهب إنما يصح منه ذلك ويعلم حقيقة إذا أعطاه لصاحبه وأخرجه من ملكه. أما إذا لم يخرجه من ملكه فإن الأمر متردد بين الفعل وعدمه. فكان القوض هنا لا بد منه في هذا في هذا الباب. هذا هو القبض بالفعل كما سمعتم مقصود بالفعل هنا نعيده مرة أخرى المناولة الوزن التمكين. هذا يسمى عند فقهاء المالكية في هذا الباب فعلا وإما إن كان ذلك الفعل متعذر بمعنى أنه لا يمكن أن يقع هذا فإنه يختصر على النية مثلا إقباض الأبي من نفسه لولده مثلا الولد الولد لا بد له من ولي، لأنه صبي قول ابن الولاد المقصود به الصبي بناء على أن الصباء علة الحجر والولاية كما هو مقرر في قواعد الأصول والفقه أن الصباء هو موجب الحزر والولاية على الصبيب ولذلك أجراه المالكية في النكاح كما أجري في المال نصن أي في الكتاب فجعلوا الصباء علة فعمموا هذا الحكم في كل الأمرين في المال وفي النكاح والمسألة فيها خلاف ما يهم هنا هو أن الصبي لا تصرف له لأن قيام الصبابه علة مانعة من الأهلية ويتولى أمره حينئذ أبوه وأبوه هو صاحب العقد هو الذي باع له، والذي وهب له، والذي فعل فعل كذا وفعل كذا. يعني هو هو الطرف الثاني لا توجد ثلاثة أطراف وإنما طرفان فقط. الولد والوالد. من الذي إذن يأخذ حق هذا الصبي؟ يأخذه الأب. كيف يأخذه؟ يأخذه بنية. بإن يقصد بأن هذه الضار. التي بعها لولده قد نقلها بالنية إلى ملكه وأنه قبضها من نفسه بالنية قبضها من نفسه بالنية لذلك الصبي يستحضر هذا في الاعتبار وفي النية فيقول هذه الدار الآن كانت لي بالأمس والآن نقلتها لملك الصبي وأنا الآن أخذتها من نفسي بماذا بالنية هكذا هذا معنى الأخذ بالنية أو القبض بالنية ونفس الحكم يسري في المحزور بالنسبة لوليه هذا ليس أبا ولكنه ولي الصبي وصي عليه أو يعني يتولى أمره فبقعت بينهما معاملة لا بد فيها من أن يقبض الصبي المحزور حقه وهو ما عندهش لأهلية سقطت أهليته إما لأنه صبي وإما لأنه سفيه وإما لأنه مجنون المهم أن أهل الأهلية فقدت فيه الولي تعامل معه فباعه واشترى معه من من يأخد هذا من من البائع والمشتري هو نفسه البائع والمشتري ولكن كيف يأخده ينويه ينوي أنه قد أخذ هذا الشيء الذي له من نفسه ونقله إلى ملك الصبي فنقله من فنقله من دمته إلى دمته نفسها ولكن بصفة أنه مملوك للصبي لأن أصلاً الشخص قد يكون له مال في بيته ولكن له ماله وله مال الصبي ويفرق بين ماله ومال الصبي بالنية والقصد بالاعتبار فإذا فعل ذلك فقد حصل القبض المطلوب في هذه المسألة ويصح ذلك وهذا هو معنى أن فعل المكلف يحصل القبض لصاحب الحق إن كان كان بين ثلاثة أطراف ويحصله أدا من نفسه ولكن بالنية والقصد وهذا يكفي في هذه المسألة نعم وأما ما فقه المعاملات بين الولي والمحزور فهذه مسائل تراقب من قبض القاضي لأن قاضي المسلمين يراقب أحوال الأيتام والمحجور عليهم ويراعي تصرفات الولاة عليهم فإن تبين له في هذه المعاملة سوء نظر أو تصرف على خلاف المصلحة المحجور فإن القاضي حينئذ يوقف المعاملة ويلغيها وقد يزيل ذلك الولي من التصرف فيما المحظور والمسألة كلها مدارها على النظر والنظر كما قررناه فيما تقدم هو رعاية مصالح المحظور أو الصبي وما شبه ودرء المفاسد عنه هذا معنى النظر ولذلك يقال فإن تصرف وفق النظر قبيل وانتصر فعلى خلاف النظري في السخر وبعدما ذكر المسنف مسألة القبض الإقباض انتقل إلى مسألة القبض والفرق بينهما أن الإقباض يكون لغيرك والقبض يكون لك قال ومثل ذاك القبض في معناه إما بإذن الشرع أو سواه وكذلك أيضا القبض مما ينبني على فعل المكلف ولكن الفعل دائما كما ذكرنا لابد أن نفصل فيه بحسب المقبض لأننا قلنا القبض في كل محل بحسبه لا القبض ليس, ليس كل شيء يقبض باليد ولكن القبض يحدده محد القبض قد تقدم أن ذكرنا هذا الأمر القبض يكون بالفعل كقبض المشتري الثمن من البائع ويكون بالنية كقبض الولي لمحجوره من نفسه ومن محزور له آخر إذا تسلف مال محزوره لنفسه أو للمحزور له آخر ثم أرده فإن ذلك قبض حكمي وهو القبض بالنية إذن كما ذكرنا أن الولي ينبع المحزوره كذلك أيضا يكون أخذ حق الولي من المحزور سواء كان هذا مال محجوز أخذه الولي نفسه لأمر الماء أو لا مال مال الولي انتقل إلى المحجوز فذلك كله يكون في النية الصورة الثانية أن يكون عنده محجوزان صبيان أو غير صبيان أو سفيهان أو كذا فتسلف أحدهما من الآخر تسلف هذا المحجوز لها أم المحزور له آخر تسلف في بمحزوره لنفسه أو لمحزور آخر ثم رده كيف ذلك عندك في البيت محزوران أحدهما له مال فأردت أن تتسلف منه المال ويكن رحى هذا التسلف لابدان ينضبط بالضوابط الشرعية مسيء أن تتصرف في ماله هكذا وتتعمد أن تستثمره بدعوة السلف ثم ترد إليه الأصل هكذا بدعوى أنك سسلفت منه هذه المسألة لا بد فيها من الضوابط أن السلف في هذا الباب لا يكون إلي الحاجة والضرورة مثلا عندك صبي له مر والآخر ليس له مال فرأيت أن يتسلف هذا الذي لا مال له من هذا الذي له مال يجوز ذلك المال كله تحت يدك أنت الذي تنفق عليهم وإنما تفرق بين الأمرين بماذا؟ بالنية فتأخذ المال حينئذ من طرفا من المال من مال هذا وتصرفه على هذا بنية السلف بنية أنه مال سلف هذا يجوز هذا إذا كان السلف بين المحظورين أما إذا كان السلف بين الولي والمحظور فكذلك يجوز أن تأخذ مثلا على بنية مال المحظور لنفسك وتصرفه على مصالحك أو منافعك ثم ترده بعد ذلك هذا ليس فيه قبض ولكنه قبض ماذا؟ قبض حكمي ما معنى أنه حكمي؟ لا ما فيش المناولة ما فيش ذكين ما فيه الوزن ما فيه تمكين كل هذه الأشياء هنا مفقودة فلذلك سمه قبضا حكميا من فرق بين القبض الحكمي والقبض الحسي أن القبض الحسي يحدث بالجوارع تحرك يدك في المناولة ويحركها الآخر فتعطيه وتأخذ وكذلك في الكيل والوزن وفي التمكين من الأشجار أما الحكمي فإنما يحكم بوجوده مع أنه غير موجود في خارج الحس في, في الخارج أي لم يثبت بالحس تسمى هذا وصف وصف حكمي كمثل الطهارة والحدث وكل هذه الأشياء التي يقدر الشرع وجودها في الناس ولكنهم لا يدركونها هذه تسمى أمور حكمية كالدمة مثلا الدمة وصف قام بك ولكنك لا تراه ولا تعرفه ولكن الصرح حكم بتبوته فيك فها معنى أنه حكمي هو هذا أن الصرح حكم بوجوده وإن لم يكن له وجود حقيقي ويفرق ما بين الشيء الحكمي وبين الحسي هذا يسمى القبض الحكمي لأنه بنية ولما تقدم أن القبض الفعلي يكون هو الأصل تقال إلى ذكر أقسامه فقال بأنه إما أن يكون بإذن الشرع وحده كاللقطة والمغصوب من الغاصب وأموال بيت المال وأموال الغائبين والمحزورين والزكاة وإما أن يكون بإذن غير الشرع مع الشرع كقبض المبيع بإذن البائع وقبض المستأجير الأزرة بإذن الموجير وقبض المرتهن الرهن بإذن الراهن وقبض الموهوب والمتصدق عليه الهيبة والصدقة بإذن الواهب والمتصدق وقبض المستعيل العالية بإذن المعير وبإذن غير الشرع فقط لا مع الشرع كقبض الغاصب المغصوب من مالكه قهرا تعديا نعم القبض على ثلاثة أضرب ولكنهما فقط مقسمون إلى قسمين الذي يكون قبضا بإذن الشرع وحده كاللقطة فاللقطة لها مالكها وأنت وجدتها في الطريق ونقل الملك فيها م... في أموال الناس دائما في الأصل يتوقف على إذن صاحبه هذا هو الأصل أن أموال الناس لا تنتقل إلى غيرهم إلا بإذنهم وهذه اللقطة لها صاحبها سقطت منه فوجدتها أنت في الطريق في واقع الأمر أن هذه اللقطة لها ملكها ولكي تأخذها ويسري عليها قبضك لها يجب أن يأذن لك صاحبها إلا أنه في اللقظة الحكم ليس كذلك بل أدنى الصرع لمن وجدها أن يأخذها أدنى الصرع لمن وجدها أن يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال تعريف ويكاءها وعفاصها، وعرفها إلى آخر ما هو معروف في حكم اللقطة. ضالة الغنم هي لك أو لأخيك هي لك أو لأخيك أو لذنب. ثم سُئِدَت عن ضالة الإبل، فتغير وجه ما لك ولها، لاحداها وسقاها ترجما وتقولش. إلى آخر ما هو معروف في هذه الأحكام. فاعطى الأذن في أخذه. نقطة المال يعني ما نسميه مال كل شيء يسمى مالا ولم يكن يسمى المال نقود هذه الأدي... الأشياء التي يسمى نقودا فأعطى الأئن في أخذها ثم عرف حكمها فإن لم يجي ربها فلك أن تتصرف فيها هل أعطاها الأئن في الملك؟ في القبض أم لا؟ هل أعطاها الأئن في التصرف؟ هنا لا, لا, لا, لا تنتظر صاحب اللقطة لكي يأدن لك في هذا الحكم فإن الشرعة قد أدن لك في قبضها هذا واضح جيد المغصوب من الغاصب أن تأخذ الغ... أن يأخذ المغصوب من الغاصب هل يتوقف على إذن الغاصب المغصوب منه لا فإذا عرف أن فلانا قد غصب من فلان كذا فإن الشرع أدين لمن له القدرة على نزع المغصوب من الغاصب أن لا ينتظر إذن المغصوب منهم بل يوخذ منه ذلك الشيء ويرده إلى صاحبه فأخذ المغصوب من الغاصب إذن من الشرع فيحق للقاضي إذا عرف أن الأرض الفلانية غصبت من شخص وعلم بذلك أن ينزعها من الغاصب ولجماعة المسلمين أن يقوموا بذلك بدون المغصوب منه وللرجل القوي القادر على ذلك أن يتصرف في أخذ هذا المغصوب من الغاصب ونزعه منه يسمى ذلك قابضا ويرده إلى من؟ إلى صاحبه هذه الصور واضحة إذن هنا ما الذي أعطل إذن بالملك هنا؟ الشرع وكذلك أموال بيت المسلمين أموال بيت المسلمين توخذ بإذن الشرع ولا ينتظر فيها إذن المالك لها فكل أموال المسلمين التي حقت في دمام الخلق توخذ منهم بغير إذنهم فتصرف صاحب الحق في هذا يكون بإذن الشرع ولا يتوقف ذلك على من على إذن صاحب المال ولا على الملك هذا هو القبض الذي يتوقف على الإذن لإذن ماذا إذن الشرع ويلحق بذلك جميع الأموال التي تأخذ بإذن الشرع كأموال الغائبين والمحزورين والزكاة. هذه كلها لا نحتاج فيها إلى رضا صاحب المال ولا نحتاج فيه إلى إذنه وإنما توخذ بإذن الشرع ويتصرف من له القدرة على هذا الأمر بدون أن يسأل الذي هو قابض لهذا المال أو الذي تحت يده هذا معناه أن الفعل أن فعل المكلف يحصل القبض بإذن الشرع وحده ولا يتوقف ذلك التصرف على إذن صاحب الملك والمتصرف الحقيقة لأنه ليس مالك الصراعيان الذي يتصرف في ذلك المال بل يأخذ منه دون إذنه أموال الغائبين رجل غاب وزأ رجل فاستولى على ماله ينزع منه ينزع منه بإذن شرع لن نسأل نقول لن ننتظر الغائب حتى يرجع نقول ننتظر الغائب حتى يرجع نسأله هل يريد نزع هذا المنى تنزع منه بإذن الشرع وكذلك أمول المحزورين وكذلك الزكاة فهذه كلها تملك بدون إذن من بدون إذنه أصحابها تقبض بدون إذن أصحابها والزكاة كذلك إذا وجدنا الرجل عليه زكاة ووجدنا غنمه تسرح في محل وجاء الساعي ولم يجده فإنه سيبحث عما أذن له سرعا في البحث عنه في تلك الأغنام ويأخذه فإن جاء صاحب الغنم فإن رضي فالأمر كما هو وإن لم يرضى فحكم الله جار وغنم قد خدت زكاتها والزخاة توقذ قرها لأنها حق تعلق بها حق الله وحق غيري وحق حق الناس فلزم حينئذ أن نعلم أن القبض لا يتوقف دائما على إذن صاحبه التصرف في تلك الأموال وإنما في ذلك التفصيل الذي تقدم هذا هو القسم الأول القسم الثاني الذي لا يمكن لك أن تسمى قابضا فيه إلا إذا كان بإذن إلا إذا كان بإذن غير الشرع مع الشرع وذلك كقبض المبيع بإذن البائع لا يمكن مثلا أن تذهب إلى شيء وتشتريه وتضع المال في محله وتأخذه تنوجدت شيئا كتابا وضعه شخص في محل فتأخذ الكتاب وتضع ثمنه في محله وتنصرف فإذا جاء وجد تمنى كتابه ولكن الكتاب أخذ فهذا تصرف لا يمكن أن يقبل شرعا لأن هذا لا يتوقف على إذنه صاحب الكتاب ولا بد من إذنه وعلى هذا في فالإذن لا بد أن يكون حقيقيا والإذن إذا كان غير حقيقي فإنه لا يعتد به شرعا والإذن الذي ليس حقيقيا هو الذي ذكره الإكراه المباشر أو الإكراه غير المباشر لأنه تقدم أن ذكرنا أن الإكراه على البيع يكون أحيانا إكراها على البيع وإكراها على سبب البيع وكلاهما يعتبر من موجبات فسخ البيع كيف ذلك أن على أن أبيعك هذا الكتاب هددتني إما أنت بيعه وإما فاخترت أن أبيعه لك وأنا مكره عليه هذا الإذن فقود لأن الرضا هو الأصل في المعاملات فلا يكفي أن يقول إنه أذن لي باللسان أن يكون ذلك مع الرضا هذا أول. السبب الإكراه هو أن يرغمه الظالم على أن يأتيه بمال قال له لا بدان بمقدار من المال فلم يجد بدان من أن يبيع ما يملك فباعه لا يجد مثلا إلا ذلك الكتاب فباعه فإذا علم الذي اشتراه بأنه أكره على بيعه بسبب هذا الفعل الذي أتاه الحاكم أو الظالم فإن حين حينئذ ينفسخ لأن الإذن مفقود ولهذا قالوا في هذا لا يصح القبض في البائع إلا بإذن من إلا بإذن صاحبي إلا بإذن البائع ولكن أيضا بإذن بإذن الشرع ما معنى إذن الشرع هنا؟ أن يكون هذا الشيء الذي بعته أو اشتريته مما يصح شرعا بيعه ويسري عليه أحكام الصرع في الإباحة. فإن كان من المحرمات فإنه قد يوجد فيه إذن البائع ولكن فقد فيه إذن الشارع ككل النجاسات التي لا ينتفع بها المقصود بالنجاسة نجاسة التي تكون من غير ما يقل لحمه أنها هي المعتبرة اختلفوا في الجلالة أما ما يقل لحمه فإنهم لا يعتبرون روته نجاسة نجسا فإنما يعتبرونه ماذا طاهرا ما لم يكن ما لم يكن العذرة وهو الذي يسميه الفقهاء به بالجلاله هذا أصل فيه الخلاف إذن فهذه كلها الآن إذا أردنا أن نبيعها لا يحق لنا أن نتصرف فيها لأن إذن الشرع مفقود فإن فقد إذن الشرع في المعاملات فلا ينفع إذن البائع إذن البائع لا ينفع لأن, لأن الله سبحانه وتعالى إذا زر حكمه في شيء لا يرفعه رضا الناس ولا سخطهم لا يمكن أن يقول الله إن الخمر لا يباع وبيعه غير مشروع بل بائعه ملعون وكذلك كل ما ألحق به من المحرمات الخنزير وغيره والميتاء ومن شبه ذلك ثم يقول آخرون ونحن اتفقنا أردت أن أشتري منه الميتة، قد اشتراها بلذا. أنا ما كلفته، وهو أرادها. هذه لا يزري فيها الحكمة الشرعية، لا يزري فيها، لا يزري فيها البيع. هذه لا يزري فيها البيع وبتدا. لأنها من الأشياء التي حرم بيعه. وكذلك كل ما حرم بيعه كجد الأضحية وجد الهدي وااا. مسائل معروفة التي تقدم ذكرها وهي 6 تقدم ذكرها هذه وخاية اتفقت أنت والصاحبها على البيع أنت على البيع فإن هذا لا ينفع لأن أحكام الصعي لا تسري في المحل الذي لا يقبلها لعدم صلاحية المحل للحكم صلاحية المحل للحكم لا بد فيه من إذن الشراء فلذلك ألغيت الغية إذن الإنسان ورضاه فيما فقد فيه إذن الشارع كبيع الخمر وما شبه ذلك إذن لا في البيع بإذن غير الشرع مع الشرع كقبض المبيع بإذن البائع وقبض المستأجير الأجرة بإذن المؤجر كذلك من شرط صحة القبض من المستأجير أن يكون المؤجر قد أذن له لا يمكن لك مثلا أن تعمل عند شخص حتى آخر النهار وتقول بأنك وقع في دمته مثلا كذا ثم وجدت مالا قد وضعه في محل وضع مالا مثلا في محل فأخذت منه وزرتك وانصرفت فيقول لك فلان وزرتك فتقول أخذتها يقول لا يصدر هذا السفر يتسرق ها شو لا أعطى هذه حقيقة من حقه أن يقول ذلك لا يحق لك أن تأخذها إلا بإذنه لأن الملكية هنا لا تنتقل إلا بالإذن وإذن فإن مثل هذا لا يسوق اللهم إلا إذا كان قد منع حقك وجاحد ولم يتصرف على وجه المطلوب، فقد تقدم مثل هذا في من غصب مالا ثم أوزعك وديعة قدمت هذه الصورة، فقالوا بأنه أحققه أن يأخذها إذا خا إذا لم يكن في فتنة وأمنا من من من الريبة ومن الشكل يعني من الضرر جملة وتصيدا من الضرر. فإن لم يمنعك حقك فلا يحق لك أن تأخذ الشيء وتقول هذا في مقابل ذاك تقول مثلا شيء براد وتدهه ولا تقول لها هذاك براد تدته تمنجل هذاك النهار ولا الله لا, لا يمكن أن ينتقل إليك الحلال وتترتب المنافع على تلك الأسرة إلا إذا كان بإذنه الموجر وقوض المرتهين الرهن بإذن الرهن كذلك كذلك أيضا إذا أعطاك الرجل السلف سلف فولا أنت أعطيته أنت أنت الذي أعطيته السلف اسميك وجهته إيش من عطيها نعم صافي أنت الذي أعطيته السلف ثم بعد ذلك ماذا فعلت أردت أن تأخذ رهنا أردت أن تأخذ رهنا هو لم يعطي لك الرهن لكن أنت أخذته من ماله وجدت شيئا في البيت فحملته وجدت شيئا سطلانا شيئا أخذته إلى البيت ف... فهذا الرهن الذي أخذته يعتبر في نظر الشرع باطل. باطلا، باطلا يعتبر باطلا لماذا؟ لأن هذا الرهن لا يمكن لك أن تأخذه إلا بإذن صاحبه لا حق لك ذلك ولهذا قال وقبض المرتهن الرهن إنما يكون بإذنه الرهن فلوم أن الرهن إنما هو للضمان والاستيثاق فإذا أردت أن تأخذه فلا بد من إذنه ولا يحق لك بتاتا أن تأخذ عندك شيء من ماله على سبيل الرهن وليس معنى هذا فقط أن تأخذه بل أن تبقيه في جمتك بعد أن استقر فيها مثلا كتاب جلي مثلا كتاب كتابك عند زيدين مثلا وزيدون أسلف مالا فلما طلبت الكتاب قال لك هو رهن فتقول كتاب أعطيته ولك عارية ولم أعطيه لك رهنا وهذا الرهن باطل لأن من شرط صحته رهنا أن تأخذه مني وبإذني على أنه رهن وأنا أعطيته لك عارية فلا بد أن ترده لي لأن العارية يجب أن ترد إلى أصحابها ولا يمكن أن تملك ولا يمكن أن تتخذه تتخذها رهنا فلذلك اشترط وعلى هذا الأساس وجملة القول في هذا الأمر لا بد من ماذا لا بد من الإذن في أهدره وقوض الموهوب والمتصدق عليه الهبة والصدقة بإذن الواهب والمتصدق كذلك قبض الموهوب والمتصدق عليه الهبة والصدقة لا بد تكون بإذن الواهب والمتصدق كذلك نفس نفس الحكم ذا وهب إليك شخص شيئا فلا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا حتى تأذن لك في أخذه رجل متى وهب لك جُبَة؟ يقول قلت من اللي واي بعد هذا الجُبَة شكل هنا نخ؟ قال شر هذا ما فيك واحد جُبَة. صافي من اللي خرج جِسِّها حساب؟ وعندما أتا وجدك قد أخذتها هذا تصرف لا يصح. من سرت أخذ الهبة والصدق إذن الواهب والمتصدق. وقبض المستعير العارية إنما تكون في إدن هذا هو مجتمع فيه ماذا مجتمع فيه ماذا ابن الشرع معه ابن صاحب الملك وأعلن بأن كل جزئية هنا يتعلق بأن يكون الشرع قد أذن فيها أن تكون شروط الرهن مثلا موجودة وشروط الصدقة موجودة وشروط الإجرا موجودة لكي يكون ذلك القبض قبضاً صحيحا وإنما من تنفقت البيع وسكتنا عن باقي الأمثلة لتلحق بها في هذا الباب. يعني فإذا أردت أن تعرف إذن الشرع في الأجراء فلا بد أن تصدّر الشروط وكذلك الرام في ذلك الصدق والهيبة لا بد في هذه المواضيع كلها من استحضار ما هي شروط الإذن الشرعي وما هي شروط الإذن المالك. راقنا بأن المالك لا يصح إنه إذا كان مكرها مباشر أو بسبب أرغمه على هذا وكذلك أيضا الشرع السرع إذا فقد سرط من الشروط التي يأذن فيها في التصرف في العقود، فإنه لا يرتفع إنه بارتفاع ذلك الشرط لأن إذن الشرع لا يكون إلا إذا وقعت المهية السرعية في محلها كما قد قررت مرارا جيد المسألة الأخيرة هي لكل قسم غير شرعي ولذلك لم يعده قفضا لم يعده قفضا لأنه ليس داخلا تحت أحكام الشرع إذ من المعلوم أن حينما ندرس الفقه لا ندرس إلا ما شرع للمسلمين الداخلين تحت دائرة الفعل الشرعي أما الذي هو خارج عن الفعل الشرعي ولا يدخل في أقسام ما يستشن له الأحكام ما تقدم ذلك مرارا قضية الأشياء الذي فيه إذن غير الشرع فقط إلى مع الشرع كقبل الغاصب المغصوب من مالكه قهرا وتعديا هذا ليس فيه بإذن غير الشرع فقط الشرع لا يأذن فيه الشرع لا يأذن فيه أبدا وهو قبض الغاصب المغصوب من مالكه قهرا وتعديا وهذه المسألة قد شغلت تنظار الفقهاء ونظروفها من جهات تعلمون أن الغاصب إذا أخذ المغصوب قهرا فإنه في بعض الصور يجري يجرون عليه صفة الملك صفة الملك مع أن الشرع لم يأذن ومعلوم أن الملك لا يصح إلا بإذن الشارع والغاصب لا يأدن له الشارع في أن يأخذ الغاصب ومع ذلك فإن بعض الفقهاء من المالكية ربما من غيرهم ذهبوا إلى أن الغصب قد يكون فيه في بعض الصور ما يثبت شيئا من الملكية تقدمت صورة ذلك وتوجيه هذه المسألة تقدم أن الوصف الطارئ الوصف الطارئ على المحل الفاسد يؤثر فيه هذا تقدم تقريره مثلا أنت أخذت هذا الشيء المغصوب أخذت هذا الشيء المغصوب وتصرفت فيه بالإصلاح مثلاً أخذت أرضاً فأصلحتها وصرفت فيها أموالاً وصرفت فيها أموالاً وحفرت فيها بئرا ثم غرستها أسجاراً هي أرضاً مقصوبة فحكم عليك بردها فتقول بأنك غرستها وأصلحتها وحفرت فيها بأبل هل يمكن لأهل النظر الفقهي أن يلتفتوا لهذا الفعل بعضهم انتفت إليه وقالوا بأنه لا يمكن إلا أن نراعي هذا المال الذي صرفه هذا الشخص هنا لأن المغصوب منه لن نرده إلا ما هو له شرعا وبماذا نسمي هذه الأشجار وهذا البئر وهذا العمل الذي سيرد إليه بأي وجه بأي حق نملكه ليس مما تولد من الأرض بذاته وليس هو شيء من نتاج ما غصب منه فلم يجد بدا من أن يراعوا هذا الأمر هذا الأمر فقالوا لابد من من نظري في الجهتين لأنه طرأ هنا وصف المؤثر وهو مال هذا الرجل وعرقه وعمله والشرع لم يامرن في باب الغصب أن نأخذ إلا ما هو للمغصوب منه فحكموا بما تقدم من أنه سوف يرد له الأرض إن شاء صاحب الأرض ولكن بالشرط أن يؤدي له ما يقوم به هذا العمل قوم به هذا البيل ويقوم به هذا الشجر وهذا العمل ويرد له الأرض أو إن لا إن إن إن أبى فإنه يقام الأرض يقوم الأرض ويعطاه ثمنها يعني لا بد من رعاية هذين الجانبين في هذه القضية نظرا لتعلق الحقين بهما معا حق المغصوب ومغصوب منه وحق الغاصب وبعض الناس لا يعرج على هذا ويقول بأن هذا تصرف لا يحق له وتصرف في ملك الغير يعتبر ملغاني إذا كان هذا الشخص يريد أشجاره فليقلعها وإذا أرد بئره فليأخذه ولا يمكن أن نفرد على المخصوب منه شيئا لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لأن هذا أخذ هذه الأرض بدون إذن الشرع وإن سلمها له صاحب الأرض بالقهر والتعدي فقد قبضها أن يثبتون له نوعا من القبض لأن عليه الضمان وإن تريف فلا بد له أن يضمنها ويتقول ليس الضمان لا يتبع إلى الملك نعم لا يتبع إلى الملك ولكن الغاصب يجعلونه بهذه المتابة وإن كان الشرع لم يأذن له وعلى كل حال في المسألة قررت على هذا الوجه الذي تقدمت ذكره وهو ورود الوصف الذي غير أصل الحكم فزعف بني عليه الحكم في هذه الجزئية والمالك يسوع علم عنهم هذا المنهج في نظرهم الفقهين وهو أنهم لا ينظرون إلى أصل الشيء وحده وإنما ينظرون إلى الشيء وطوارئه وما يطرأ عليه من الطوارئ قد تقدم مثل ذلك في البيع الفاسد والنكاح الفاسد ورأينا كيف أنهم قد غيروا بعدما كان أصلا في الحكم إلى ما سواه لوجود الطارئ عليه هذا واضح وبعدما ذكر هذا انتقل إلى تمارات من تمارات فعل المكلف أيضا وهي الالتزام قال يعني ومنه الالتزام كالضماني يعني أن فعل المكلف منه الالتزام والحق غير اللازم له ولا يكون إلا بغارع وظلم، كالضمان في المال أو في الوجه أو بالطلب، وكالنذر. فعل المكلف أيضاً ينبغي عليه الالتزام. ينبغي وهذه كلها الحقائق الشرعية التي تتبع أفعال المكلف. هذه هي كلها حقائق شرعية تتبع أفعال المكلف. ولسنا نتحدث هنا إلا على هذه الحقائق الشرعية. الضمان الصرعي الإقبال الصرعي قبض الصرعي الاسمية الالتزام الصرعي وهكذا كل ما نتحدث عنه هنا هي الحقائق الصرعية التي تترتب على فعله فعل المكلفين قال ومنه الالتزام للحق غير اللازم له ومعلوم أنك أن من التزم شيئا لزيمه، والأصل في باب الالتزام أن يكون بغير عوض، مثاله الضمان بالمال، ومعنى الضمان بالمال هو أن تضمن الشخص على أن تؤدي ما عليه من المال إذا كان لم يؤديه. يأتي إليك رجل فيقولك أريد أن أشتري شيئا، وأنا لا أملك مالا، وأريدك أن تضمنني عند فلان. ليعتيني مالا أو لأستسلف منه أو ما شبه ذلك المهم أنه سيضمن أنك إن لم ترد ذلك المال سيرده هو يسمى هذا ضمان المال ضمان الوجه هو أن يكون هذا الشخص من وجهاء القبيلة ومن أصحاب الحل والعقد فيه فتحضره أصبح معروف ما يقول في بلاد فلان فلان, في فلان فيقول لك إذا أردت أن تأخذ هذا الشيء فلا يضمن هو ولم يضمن المال ولكن يكفي أن يقول له رجل رجل ثقة هذا ضمان فقط بماذا بالوجه آه سأقول ضمان بالوجه الضمان بالطلب، وهو أن هذا الشخص إذا جاء الزمان ولم يحضر، فسأطلبه لك حتى أحضره لك. بناء على أن من فرق بين هذه الأقسام في الضمان، ثم الضمان مطلق لم يذكره، ضمنته فقط وسكت، فإنه ينصرف إلى المال. الضمان بالمال، الضمان بالطلب. هو أنه إذا غاب هذا الشخص ووقت الأذاء وصل ولم يحضر فإنه يقول لك أحضره لي أنا لا أعطيك مالا ولكن سأطلبه حتى أتيك به إن وجدت سأطلبه وسأبحث عنه هذا معنى ضمانه ضمانه ماذا؟ ضمان الصلاة. وفعل المكلف يترتب عليه هذه كلها وكذلك النذر والنذر هو في, في أصله أن اصله الإنسان ينذر ينذر الانسان شيئا بحاله خيرين أتته هذا تسمى النذر الشرعي كأن كان يشفي الله لك مريضا فتقول سوف أفعل كذا فتندر شيئا أن, أن تتصدق أو أن أن تفعل فعلا من أفعال الخير هذا جائز سرعا وفيه أذان فعلا الندر المعلق والندر المعلق هو أن تقول إن شفى الله فلانا أو إن جاء المسافر فلانا أو إن جاء إن جاء فلان فسأفعل كذا سأحج سأحجتها كذاب قربا لأن الندرة لا يكون إلا في المدى إلا في المندوبات ولا يدخل فيه المحرمات ولا يدخل في الواجبات لأن الندرة محله فقط المندوبات أما المحرمات والمباحات فهذه لا تحتاج إلى ندرة فمن ندر أن يقول الله يصلحه الله تعالى حتى نأكل واحد التاجين فعل ترك السوق إحنا كنا عبوا هنا واحدي نترك هذا ندر هذا هذا ما في طاعه ليس فيه تعازم هذا ليس فيه تعازم وال مثلا إذا إن كان كذلك لأوصلينا الظهر اليوم هذا ندر ندر ليش ما ندرن الواجب والمباح لا يدخله الندر النذر يدخل في المندوبات والمستحبات نوافل الخير نوافل الصدقان نوافل الزكان نوافل الصلاة, الصلاة. كذا هذه هي التي يدخلها النذر والنذور من يتزم بها لازمته ولها صياغها وأنواعها وأشكالها وصفاتها وعمومها وخصوصها وما يجري في العرف وما للإلاخنة ها تفاصيل أحكام الندري في كتب الفرور نعم. ثم أيضا مما يترتب على أفعال المكلف أيضا الاشتراك في الأعيان والإذن في الشئ لحوز النافع ما في دعي ننفع يعني أن فعل مكلف منه الاشتراك في الأعيان أي دوات المال للمنافع وتسمى الشركة في الأموال وهي جائزة بسروطها المذكورة في الفروع. تصل على هذا المسألة وختاما تقفلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المضربية وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقات طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته